وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه إله لقد قلنا إذا شططا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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَالْيَتَامَى لَا وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 وَلَا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن ربي لأقرب من هذا رشدا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 وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبَّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيْرِ يُرِيدُونَ وَجْهًا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 Inna, arta, dna, liwali, minna, narana, Wa bihim, sura, dinkuhan. Wai, estä, viisu, juu, vatsu, bima, inkalmuhli, jeshu ilujuu. Bi, sasharabu, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلقون فيها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 وَفَجّرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها مقلبا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 أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية.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 هو خير ثواب وخير عقاب وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء كما إنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط طبيه نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم الكتاب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 ووجدوا ما عملوا حاضراه ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن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 49. Ja turde valmiitmas buscar questatejen se on evilny autot Harikaalle أَكْثَرَ Traveomme czego odota مَنَعَ s worrieson Mak escuela ini ensiasta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 لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فرتدى على آثَارِهِمَا قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا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 قال لا تأخذني بما نسيت قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 قد بلعت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام.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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فَكَانَ أن يرهقهما طغيانا وكفرا وكان وراءهم ملك فَأَرَدْنَا أَيُّ بَدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتَهُ وَأَقَرَبَ رُحْمَةً وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ في مِنْ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَزُلَّهُمَا وَكَانَ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 قال هذا this من ربي mercy جاء God. ربي جعله he وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ made في بعض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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا